بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يُؤفَكُ عنهُ مَنْ أُفَكَّ قُتِلَ الخَرُوصُ الَّذينَ هُمْ في غَمْرَةٍ فَهُنَّ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَمُونَ ذُوقُ فِتْمَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَتَّاجِزُونَ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 وفي أموالهم حق للثائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَوْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِلَى رَاهِمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرُونَ فراغ إلى أهله فجاء أبي جل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرت فقكت وجهها وقالت عجوز عقيم.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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بتلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مجين وفي عاب إذ أرسلنا عليهم الريح العقين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 فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَجُ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِرْوَاثُ من لِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَدِينُونٌ أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون